إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إنا هذيناه السبيل إما شاكرون وإما كفورا إنا هذيناه السبيل إما شاكرون وإما كفورا إنا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 لأسيفهم لئل أم سورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبير عليهم ثياب سنت